الله الرحمن الرحيم كل الكون On prend le سماعا آلهتنا فأتنا بما What we Amen. Uh -huh. لَا الْغَاوِينَ تَهُدِّي نَجْمَ Udang! Well Wanna فَلَا أَغْلَى وَنْهُمْ سَمْهُمْ İzlediğiniz için Bala بل ضلوا وذلك وإذ خارق Thank Allah'a impossible. What? Woman's oh, İzlediğiniz için İkaz edin yok bir yere I <laughs> قالوا فلا ربنا قال Oh Altyazı لاَ يَنفَعُهُمْ إلا إِلاَّ بِإِذْنِهِ One... Wow. وآمنوا بمان إن الذين كفروا تضعوا من da hi